أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم مع القراء محمود علي البنة رحمه الله مشاري بن راشد العفاسي معاذ بن سام الدلال مصطفى اللاهوني والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود علي البنة رحمه الله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 فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ عَذَابًا أَلِيمًا وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مبين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 يرقم منشود والبيت المعمود والسقف المرقع والبحر المسدود ان عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصخوفة وزوجناهم بحور نعين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 وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا وَيَطُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ أَقَبَلَ بَعْضُوهم عَ بَعغَةَ سَأنُون قالوا إِ كُنا قَبْنُوا فِي أَهْلِنَا مُشفِقين فمَن اللهَّهُ عَلَنَا وَقان عَذاَابَ السَّمُوم إِ كُ مِنْ قَبِلُ نَدَعهُ إَِّهُ وَالبَرُ الرَّحيِيم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 بَلَّا بل يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ لم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون أم عنده الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله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 ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم فالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى